إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حضن الله هم الغالبون يسر مؤسسة الفقان أن تقدم كلمة صوتية. لأمير المؤمنين أبي عمر الغدابي حفظه الله بعنوان أذلة علة عين من عزة عزة المقاتلين. الله أكبر. الله الله أكبر. أيه قوم أهنئ الأمة الإسلامية والمجاهدين في كل مكان. بقدوم عيد الأضحى أدام الله دولتكم وأبقى جهاد العز في حفظ وفقه أيهوب ثم لابو أيهوب ثم لابو سحق الأبطال كالروم تهيأ والحب في الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته وسواء أن تحبني أو تكرهني تمدحني أو تأكل في عرضي فأنت في حل ما قد علّت الطحين ملابك سحّة الأبطال تادعو من تهيّا سحّة الأبطال تادعو من تهيّا فمشينا في خضم الموج مرّا ولكن ينبغي يا عباد الله أن نتعلم البغض في الله كما نتعلم الحب في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحب في الله والبغض في الله ثم تسربت الدعوة إلى القومية العربية إلى ديارنا على أياد نصار العربي في الشام وخاصة بعدما تعرضوا لضغوط من الدولة العثمانية فقال فرناند لويس. عن هذا الدين، إن القومية حلت محل الإسلام في العالم العربي. أيه بو ثم لا بو ساحة الأبطال تدعو من تهيّا ساحة الأبطال تدعو من تهيّا أيها أيها أخوة الإيمان أيها إن المبادئ التي تقوم عليها فكرة القومية هي اللغة والدين والتاريخ والأرض ولا علاقة لها بالدين. وهم حرب على من ينادي به ويرتكز عليه. أدرو من تهي يا إن دينا عم أوجاء فينا يا يوم من رأيت الإسلام وانتساب الرجل إلى المهاجرين والأنصار. انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله. الأمل فينا يا أيها الموحدون، إن مفهوم الوطنية الذي يحبه ويدافع عنه ويعمل لأجله المسلم هي تلك الدار التي تعلوها شريعة الله وتكون فيها العقيدة سلوكا ومنهاج حيات يعز فيها المسلم. ويذل فيها الكافر ولا خلاف على الحقيقة في تقديم الدين على ما سواه من ضروريات الشريعة حال التعارض فهو الهدف الذي له خلق الله الإنس والجن ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب أنه إلى تعارض الشرع مع العقل ظاهريا قدمنا الشر، فلا نقدم على كلام الله ورسوله كلام أحد من الناس كائنا من كان وخلاصة القول إن العقل في فهمه ظني والنقل الصحيح قطعي وهذا القطعي جاء اليوم من يقدم بلسان الحال والمقال آراءه وأفكاره عليه فيقولون أن الدولة وجنودها أكثر خبرا على البلاد وأهلها من الكافر الصليبي المحتل فأعداءه الكفار المشركون به الجاحدون أولى أن تكون دماؤهم أو أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال حسان بن ثابت يتطهرون يرونه قربانا وإنما إذا العدف في وأقول ضحوا تقبل الله ضحاياكم لمرتدي الصحوات فإنهم صاروا للصليب أعوانا وعلى المجاهدين فرسانا ثم لأبطال تأدعو من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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فوهنئ الأمة الإسلامية والمجاهدين في كل مكان بقدوم عيد الأضحى وأخص أهلنا في بلاد الرافدين وأسود الدولة سائلني الله أن يعود عليهم وهم في أمن وأمان وعدونا في ذل وخسران أدام الله دولتكم وأبقى جهاد العز في حفظ وصوني وعودكم أمانا كل عيد وأبناء العراق بغير هوني كما لا بد أن أقول للأسود في القيود صبرا يا جنود الله فقد عزمنا بحول الله وقوته أن لا ندعكم في القيود وسنبذل لذلك أرواحنا قبل أموالنا لفك أسركم فوالله لو وضعوكم خلف ألف جدار ما صدنا ذلك عن طلب خلاصكم بكل وسيلة من سره العيد فما سرني بل زاد همي وأشجاني لأنه ذكرني ما مضى من عهد أحبابي وإخواني وأهيب بالموحدين ورجال الدولة أن يتفقدوا عوائل الأسرى والشهداء في هذه الأيام المباركة ويقدموهم على أنفسهم وأهليهم أيها الموحد أيها المجاهد إليك أرسل يا أخي نصيحتي ولأني أحبك وأتقرب بحبك إلى مولاي بل لا أجد أرجى عند الله من محبتك عملا أطمئن إليه ولما لا والحب في الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته وسواء تحبني أو تكرهني تمدحني أو تأكل في عرضي فأنت في حل ما دمت على التوحيد قال تعالى في صفات الموحدين المجاهدين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فلا والله لا يتم إيماني وإيمانك إلا بمحبة الله ورسوله ولا تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة أولياء الله ورسوله وأخرى رديفتها وأختها بغض أعداء الله قال صلى الله عليه وسلم أوثق عر الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الإيمان فقال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله وإياك يا عبد الله أن تظن هذه الشعيرة نافلة من العمل فقد نقل ابن بطال عن الإمام مالك قوله الحب في الله والبغض في الله من الفرائض ويكفي يا عبد الله هدية من الكريم الجواد أن من فضل المتحابين في الله أن كل واحد منهما إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه وعن ابن عباس كما في جامع العلوم والحكم ولن يجد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك ولكن ينبغي يا عباد الله أن نتعلم البغض في الله كما نتعلم الحب في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحب في الله والبغض في الله جاء في عون المعبود قال ابن رسلان في شرح السنن فيه دليل على أن يكون للرجل أعداء يبغضهم في الله كما يكون له أصدقاء يحبهم في الله وإياك أيها الموحد أن تسقط في فخ الشيطان فتحب المرأة لأنه يحسن معاملتك ويتلطف في كلامه ولو كان كافرا أو مرتدا وتكره المسلم لأنه صعب في معاملته سيء في أخلاقه بل الحب والبغض ينبغي أن يكون لله لا لحظ من حضوظ النفس فأنت تحب المسلم المجاهد وإن لم يكن يحبك أو يحسن إليك وتكره أهل البدع وتقاتل المرتد وإن ملأ حجرك ذهبا وأجراك في بحر لطفه فقد تجد عند الكافر من اللطف ما لا تجد عند المسلم مع أن الأصل عكس ذلك قال العلامة المناوي في فتح القدير قال الطبري في شرح حديث أفضل الأعمال فمن أفضل الأعمال أن يحب الرجل الرجل للإيمان والعرفان لا لحظ النفسانين كإحسان وأن يكره الكفر والعصيان لا لإيذائه له والحاصل أن لا يكون معاملته مع الخلق إلا لله ومن البغض في الله بغض النفس الأمارة بالسوء وأعداء الدين إلى قوله من أبغض في الله أبغض أعداءه وبذل جهده في مجاهدتهم انتهى وإنما بالغت في النصح لهذه المسألة وما يليها لسببين المحاولات الجادة لطمس معالم الدين وتغيير مفاهيمه في نفوس المجاهدين خاصة والأمة عامة وردم الحدود الفاصلة بين الحق والباطل باء عدم إدراك الكثير لخطورة بعض النعارات التي تجمع بين ما فرق الله فتضع المسلم والكافر في كثة واحدة تحت دعوى القومية والوطنية ولنا وقفة مع هذا النوع من المحبة والولاء المذموم القومية والوطنية تلك البضاعة المزجات والأكذوبة القديمة والخدعة المفروحة والتي طالما كانت حصان المحتل الرابح إذا شعر بالهزيمة وصارت أيامهم في بلادنا ألمة فعلها مرارا وتكرارا وكانت دائما هي قارب النجاة ففي كل مرة أراد المحتل الخروج أو فكر في الخروج بدأ بنبش تيار الوثنية أو ما يسمونه تذباً بالوطنية وعمل على إيجاد بديل الله من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا ولا مانع في بادئ أمرهم أن يتمسحوا بالدين أو حتى يكونوا من منتسبي العلم الدجالين كما فعل برقيب في تونس ثم ما لبث أن تعدى على الشريعة والقرآن والرسول لما استقر له الحكم تلك الوطنية الخبيثة والوثنية بأبشع صورها التي جعلت المسلم السني في لبنان يقبل بدستوري ينص على أن يكون رئيس دولته نصرانيا مارونيا تعصبا رئيسا نصرانيا لشعب أغلبه مسلم ما دام عربيا لبنانيا تلك القومية الخبيثة التي جعلت الأمة تقبل أن يقاتل القوميون العرب مع الإنجليز جنبا إلى جنب ضد الدولة العثمانية أو الأتراك الظلمة على حد قولهم فدخل الجيش الإنجليزي الفاتح القدس بقوات تجمع النصرانية الإنجليزي والقومية العربي وماذا كانت النتيجة سلم الإنجليز القدس لليهود إلى اليوم وبسلاح القومية والوطنية فالذي أضاع القدس هم هؤلاء الرجس فدعوات القومية والوطنية اليوم يريدون أن يرسخوا في أذهان شبابنا ما رسخوه بالأمس أن من يعمل على بناء الوطن وطرد المحتل فحسب هو المجاهد الحق وإن من يفرق بين أبناء الوطن الواحد الآزيدي والنصراني والصبي والمسلم دخيل على بلادنا عميل لغيرنا هذه الوثنية التي جعلت المصري المسلم يفخر بانتمائه الفرعوني والعراقي بانتمائه الآشوري والبابلي والكلداني تلك الوثنية التي جرأت هؤلاء القوم بالفخر بأيام البعث بل والدعوة بإلحاح إلى عودة جيشه والبكاء على أيامه وإليك فكرة مبسطة عن القومية وجذورها التاريخية لتقف على حقيقة المسألة إن العالم المتدين كله لم يكن يفخر في تاريخه إلا بانتمائه الديني فالنصراني يفخر بصليبه والمسلم يفخر بدينه وكتابه وذلك إلى عهد الثورة الفرنسية والتي هتفت ضد الدين يشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ثم تسربت الدعوة إلى القومية العربية إلى ديارنا على أياد نصار العربي في الشام وخاصة بعدما تعرضوا لضغوط من الدولة العثمانية فأرادوا أن يتساووا في الحقوق مع المسلمين ويفرقوا بين المسلم العربي وأخيه التركي فضلا عن الهندي فهي فرصتهم لتدمير الخلافة العثمانية ثم تبناها الغرب بعد ذلك لما أثمرت فقال فرناند لويس عن هذا الدين إن القومية حلت محل الإسلام في العالم العربي فمن هم دعاة هذا الدين لتعرف أهدافه هم حفنة من النصارى أمثال بطرس البستاني جورج زيدان فارس الشدياق وإبراهيم اليازجي هذا المجرم الذي توعد المسلمين الترك قائلا صبرا يا أمة الترك التي ظلمت دهرا فعما قليل ترفع الحجب لنطلبن بحد السيف مأربنا فلم يخب لنا في حينها إرب ونتركن علوج الترك تندب ما قد قدمته أياديها في أحداثها العجب وبينهم ساطع الحصري القائل سلام على كفري يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنمي هبوني دينا يجعل العرب أمة وطوفوا بجثماني على دين برهمي بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي إن المبادئ التي تقوم عليها فكرة القومية هي اللغة والدين والتأريخ والأرض ولا علاقة لها بالدين وهم حرب على من ينادي به ويرتكز عليه إن شودتهم قول شوقي في القومية بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداد فلا دين يفرقنا ولا حد يباعدنا ولا أحد ينسى مدرسة ميشي العفلق النصراني في العراق وبلاد الشام شعارها أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة فلا مكان عند عفلق وأفراخه اليوم المسلم الهندي والتركي وحتى الكردي أي كان قدمه في الإسلام فلا قيمة له عندهم فكانت هناك الأمة العربية والأمة الكردية والأمة التركية وذهب مفهوم أمة الإسلام إن سترة القومية والوطنية تناقض الدين في كثير من أصوله أولا إن التفاضل بين الناس بالتقل لا بالدم قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثانيا تنقضوا عقيدة الولاء والبراء من جذورها وأصل عظيم من أصول الدين فالعربي العراقي النصراني أخوهم وله كل الحقوق والهندي والتركي لا حق له فشريعة هؤلاء لا تلزم تقديم عقبة ابن أبي معيد وأبي جهل على بلال الحبشي وسلمان الفارسي ثالثا تنقض عروة الترابط بين المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عض تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى قال النووي صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه رابعا تقوم على أساس الدعوة إلى الجاهلية والعصبية قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية ولا يقول قائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمين كانوا ينتسبون إلى المهاجرين والأنصار وكذلك يفعل جنود الدولة اليوم وهما نوع عصبية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذان الإسمان المهاجرون والأنصار إسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماها الله بهما كما سمان المسلمين من قبل وفي هذا وانتساب الرجل إلى المهاجرين والأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله وليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأنصار ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعه، فكلامه رحمه الله واضح أن المباح فقط ما قصد به التعريف والانتساب وقال رحمه الله ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة كان مولى من أهل الشام قال شهدت مع رسول الله أحده فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري فحثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء وكان إظهار هذا أحب إليه الانتساب إلى فارس انتهى قلت وفي تنبيهه صلى الله عليه وسلم الصحابية في هذا الموضع مع شدة الحال في القتال وانشغال المرء بعضائم الأمور تنبيه إلى خطوة هذه الدعوى وإنها تفضي إلى تعظيم من الأمور بل وفيها أن خطورتها في الحرب أشد من غيرها لأنه يخشى منها القتال تحت مسمى العصبية فتضيع دماء كريمة والشيطان إن لم يقدر على منع المسلم من عمل الصالح حاول أن يشركه في عمله يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري فيما يجب أن يكون عليه المسلم ولا يوالي النصارى بحجة وطنية أو قومية أو عصبية جلبها من أوروبا وطرح بها ملة إبراهيم ولما سئل رحمه الله عن الشرك وأنواعه قال وكذلك الذين بدلوا قولا غير الذي قل لهم فجعلوا حدود الوطن فوق حدود الله ومحبة النفس والقوم فوق محبته أو اندفع باسم التحريد والتطوير ونحوه مما وصفته البروتوكلات الصهيونية ونفذه تلاميذ الإفرنج جهراء انتهى كلامه رحمه الله وبقي أن نقول إن دعاة الوطنية اليوم هم أخبث طريقة وأعمق جهداء وأكثر انحرافا من دعاة القومية فصار التعصب لعلامات سايكس بيكو هو الأصل وأصبحت كل بقعة أفرزتها الاتفاقية المشؤومة تبحث لها عن ماض تريد وتنفق الأموال وتؤسس المعاهد والجامعات باسم الآثار والاستكشاف فتفتش في تراب متراكم أو مساكن مطمورة لعلها تجد في قبور ماض مجيد وحلت الدعوة إلى الوطنية محل الدعوة إلى القومية ففرقوا بين اليمني وأخيه في جازان ونجران وبين المصري والسوداني حتى صار بعضهم يترحم على زعماء القومية فبئس الخلف لشر سلف أيها الموحدون إن مفهوم الوطنية الذي يحبه ويدافع عنه ويعمل لأجله المسلم هي تلك الدار التي تعلوها شريعة الله وتكون فيها العقيدة سلوكا ومنهاج حياة يعز فيها المسلم ويذل فيها الكافر وإلا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أرض الله إلى الله ثم إليه وقد عرضوا عليه كامل حقوق المواطنة بمفهوم الوطنية بل أرادوا أن يسودوه ويملكوه عليهم فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال كما في السيرة النبوية لابن كثير ما جئت أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا إن دارا لا تعلوها وتحكمها شريعة الله بئسة الدار ولو كانت خير بقاع الأرض فإن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لتكون كلمة الله هي العليا أمة الإسلام أبشري وأملي فقد عزمنا بحول الله وقوته ألا نضيع دماء الشهداء ونعاهد الله ثم نعاهد علماءنا وإخواننا المجاهدين في سبيل الله ألا نفون الأمانة؟ فوالله من ذهدان الله إلى هذا الخير. ما جالست كافرا أو مرتدا ولا تصلت بطريق مباشر أو غير مباشر بمحتل أو عميل الله ولم تطرق قدمي خط فنادق الاحتلال. قد أكون أي شيء إلا أنني لن أكون خائنا بإذن الله. حتى يسود فرسان التوحيد في بلاد الرافدين، أو أذوق ما ذاق ثامر الرشاوي وأبو عمر الكردي وأبو مصعب الزرقاوي، الزرقوي وليخسأ دعاة الضلالة الذين يريدون عودة جيش البعث متمنين أن يسود الأمن في ظله ولا يبقى سلاح إلا سلاحه يقولون هذا ولم يحكموا بعد ولا قوة لهم بالأرض والسلاح بأيدينا والكلمة لله ثم لجنود الدولة فماذا لو حكم هؤلاء أمة الإسلام إن الله لم يفرض الجهاد لأجل تحرير الأرض ليحكمها مرتب من جلدتنا بل لتكون كلمة الله هي العليا فأول مقاصد شريعة حفظ الدين قال الآمدي في جمع الإحكام المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها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 وأنزلت الكتب جاء في التقرير ويقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند المعارضة لأنه المقصود العظم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونه وغيره مقصود من أجله ولأن ثمرته أكمل ثمرات وهي نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين انتهى وسوف نفصل بعض الشيء في هذه المسألة لأن كثيرا من الناس اليوم جعل الدين هو البضاعة المزجات، وآخر المقاصد في هذه الحياة الدنيا وجعل همه أن يحفظ للناس أنفسهم وأموالهم ولو ضحى هو ومن يتبعه بدينهم فنراهم يعاونون المحتل الصليبي والمجوسي أو يصير أداة في أياد عملاء اليهود في دول الجوار لدفع ضر عن الأنفس والأموال ويدعون كذبا أنه من جلب المصالح ودرء المفاسد وهل أعظم من الدين مصلحة وأكبر من ضياعه مفسدة فهذه الأصول خمسة المتقدمة والتي تسمى الضرورات الخمسة أولها ورأسها حفظ الدين وما بعده دونها مرتبه. ولا يحل أي يبذل ما هو أعلى مرتبة لتحصيل ما هو أدنى وضرورة الحفاظ على النفس والمال لا شك أنها من ضروريات الشريعة الخمس لكنها دون حفظ الدين مرتبة والأنفس والمال لا يجوز حفظهما على حساب الدين ولو كان الحفاظ على النفس والمال مقدما فلماذا شرع الله الجهاد وفيه إزهاق الأنفس وتلف الأموال ولماذا شرع قتل المرتد وقد سبق وذكرنا أقوال أهل العلم أن التعاون مع المحتل بأي نوع وتحت أي ذريعة هو كفر وردة لا إشكال فيها بل إن قوام الدين وحفظة يكون بالجهاد في سبيل الله وهذا محل إجماع والحمد لله جاء في شرح الكوكب المنير فأما حفظ الدين فبقتال الكفراء قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه انتهى وهذا صريح القرآن أن الجهاد شرع لحفظ الدين قال الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال ابن جرير الطبري رحمه الله. قال ابن زيد حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون كفر. وقرأ تقاتلونهم أو يسلمون. ونقل عن ابن جرير وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أي لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون التوحيد خالصا ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من أنداد انتهى قال شنقيطي رحمه الله والغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار ألا يبقى في الأرض مشرك وبالجهاد في سبيل الله يحفظ الله للناس دينهم ودنياهم فبعد احتلال العراق أزهقت في الأنفس ونهب المال وأخرج الأمريكان أنفسهم ولأجل إذلال أمة لا إله إلا الله صورا يقولون فيها ها نحن كذلك ننتهك عراضكم وننشر ذلك على الملأ وبدلا من أن تحمر أنوف وتهتز شوارب هرع من انتهك عرضه إلى حبن المحتل بدلا من السلاح وأمعن في الخيانة بديلا عن الثأر الذي هو من شيم العرب في الجاهلية الأولى فضلاً عن أنه من شرع رب العالمين وأعجب من أن يصير من يدافع عن الدين والعرض ويقتحم السجون لفك الأسرى عدواً لهم فبالجهاد والثبات على أمر الله يحفظ الله للناس دينهم ودنياهم ومن قتل في الجهاد فشهاده ومن بقي ففي عز وفخر. وأما المصائب فهي تكفير لسيئات الناس عامة والمجاهدين خاصة ويتم لهم أجرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وإن أصيبوا وأخفقوا تم لهم أجرهم والجوع والعطش وقلة المال وغيره أجر عظيم إذا احتسب المرء وصبر الله قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلاء إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين واعلم أيها المسلم أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وأخبر في كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة إلى قوله رحمه الله وأخبر سبحانه أنه مع وجود المرتدين فلا بد من وجود المجاهدين المحبين فقال سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ومن مقاصد الشريعة حفظ العقل قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والعقل هو قوام كل فعل يتعلق بمصلحة وأحد ضروريات الشريعة الخمس لكن المعتزلين الجدد أطلوا من جحورهم مرة أخرى من تقديم العقل على النقل وذهب الجهمية المتكلمة في أن القرينة الصادقة مما دل عليه الخطاب هو العقل فالهدا مهتدت إليه عقولهم، فكلما جئتهم بدليل من شر، بدأوا يعملون العقل، فإذا هداهم إلى موافقة النقل فعلوه وإلا طرحوه، ولئن كانت الشريعة حذّت العقل بتحريم كل مسكر، فلا تحفظ العقل والدين من تأويلات هؤلاء أو لا، وما أحوج هؤلاء إلى عمر رضي الله عنه؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن حتى رأه عمر فسأل عمر عن والذاريات ذروة فقال ما اسمك؟ قال عبد الله صبيغ فقال وأنا عبد الله عمر فضربه الضرب شديد وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيل انتهى فهذا أمير المؤمنين يحافظ على العقل والدين فيجلد في غير مسكر فسكرة تأويلات هؤلاء أشد على أنفسهم ومن حولهم وأفتكوا لدينهم وعقولهم من سكرة الخمر الكثير فرحم الله الفاروق وعقيدتنا عقيدة أهل السنة أنه إذا تعارض الشرع مع العقل ظاهريا قدمنا الشرع فلا نقدم على كلام الله ورسوله كلام أحد من الناس كائنا من كان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وإن الشر لم يأتي بما يعجز العقل الصريح عن تقبله ولا ما ليس في طاقة البشر فالعقل عندنا ليس أصلا في ثبوت الشر ولا يزيله صفة لم تكن له فالعقل يصدق النقل في كل ما أخبر به والعكس ليس صحيحا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ولكن كثيرا من الناس يخلطون إما في هذا وإما في هذا إلى قوله فمن احتج بلفظ ليس ثابتا عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على ما لم يدل عليه فإنما أتى من نفسه يقول الشاطيو رحمه الله إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه إلى قوله فإذا كان العقل البشري كما رأيت من الضعف والقصور فكيف يقول عاقل بتقديمه على كلام الله فهذا تقديم ناقص على الكامل انتهى وخلاصة القول إن العقل في فهمه ظني والنقل الصحيح قطعي وكل ما ثبت وأخبر به الله ورسوله فهو حق وإن تعارض مع مظنة العقل وعند هذه النقطة نتوقف على مرادنا من هذه التوطئة فليس يشك مسلم أن كلام الله قطعي ومن شك في ذلك كفر ولا ريب وهذا القطعي جاء اليوم من يقدم بلسان الحال والمقال آراءه وأفكاره عليه فيقولون أن الدولة وجنودها أكثر خطرا على البلاد وأهلها من الكافر الصليبي المحتل ومن الرافضي المجوسي المشرك ويتذرعون ببعض التصرفات هنا وهناك أكثرها أكاذيب وأراجيف راد بذلك ما هو قطعي فما هو القطعي إذن القطعي قول الله تعالى في شأن الأمريكان ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقوله وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ وَبِقَوْلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَالْقَطْعِيُّ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِي شَأْنِ الْمُشْرِكِينَ أَيًّا كَانَ نَوْعُ شِرْكِهِ وَكُفْرِهِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عن دينكم إن وقوله تعالى ليثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون هذه هي أهداف الحملة الصليبية المجوسية على بلاد الرافدين وهذا هو ما يريدونه وعملاءهم منا كما قال رب العالمين فهل بعد كلام الله كلام يا جنود الله وفرسان الإسلام وأنصار راية لا إله إلا الله بارك الله فيكم وأقرى عينكم بالفردوس كما أسلجتم صدورنا بأفعالكم المباركة في المرتدين بعد علان غزوة حال الشهداء فالشدة الشدة يا عباد الله وإني أعلم إنكم فقراء والأضحية السنة ورسول الله وقد وسع الله عليكم فقد ذكر المخاري في كتاب خلق أفعال العباد وغيره إن خالد بن عبد الله القصري ضحى بشيخ المعطلة الجعد بن درهم وكان خالد أميراً للعراق نعم للعراق فخطب الناس في يوم أضحى فلما أكمل خطبته قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعال الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه فكان ضحيته قال ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين كما فعل بالبدن وضروب الأنعام أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عبادك وإن كان ذلك بالنسبة للأنعام هلاكا وإثلافا فأعداه الكفار المشركون به الجاهدون أولى أن تكون دماؤهم قرابن أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال حسان بن ثابت يتطهرون يرونه قربانا بدماء من علق من الكفار وإني أخطب فيكم اليوم وأقول ضحوا تقبل الله ضحاياكم بمرتدي صحوات فإنهم صاروا للصليب أعوانا وعلى المجاهدين فرسانا فهتكوا العرب وسرقوا المال وأرادوا أن يقطفوا ثمرة دماء شهداء فلا يفوتنكم هذا الشرف الكبير ومن لم يتمكن من الأضحية إلا بعد فوات وقتها فعند السادة الشافعية أنه يذبحها قضاء جاء في المجموع للنووي في شأن الأضحية إذا ضلت والأضحية إذا وجدها في وقت الأضحية لزمه ذبحها وإن وجدها بعد الوقت فله ذبحها في الحال قضاء ولا يلزمه الصبر إلى قابل وقال, وقال أصحابنا وتأخير الذبح إلى مضي أيام التشريق بلا عذر تقصير يوجب الضمان بل إني لا أرجو أن تصح أضحيتكم إلى أول شهر الله المحرم وقد وردت في هذا أحاديث منقطعة كما قال أحمد رحمه الله روى البيهقي في السنن الكبرى والدار عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك وفي رواية إلى هلال المحرم قال أبو إسحاق المروزي رحمه الله فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم انتهى قال الشاعر واستقبل العيد الجديد بغبطة ومسرة وزيادة ونماء وكفاك من نحر الأضاحي فيهما نحرت يمينك من طل الأعداء حرمت مآكلها علينا واغتدت حلاً لوحش القفل والبيداء هذه مناسكك التي قضيتها بالسيف أو بالصعدة السمراء وأخيرا نعزل الأمة الإسلامية في أسدي زوبة الأخ البطل أبو عبد الله محمد سليمان فخر الكرشيين والذي والله ما قتل حتى أسقط طائرة سمتية واعترف العدو بها مع أن إحدى يديه مقطوعة والأخ البطل الكرار أبو رائد فخر شدادة وصاحب دار الأرقم الشهيرة والذي قتل بعد قطف رأس الصحوة في زوبع كما عز أمة الإسلام في شهيدها العالم المجاهد والإعلامي المحنك ومؤلف موسوعة أبي زبيدة الأمنية الأخ ميسارة الغريب والله أسأل أي يتقبل إخواننا في أعلى منازل الشهداء ويرزقهم الفردوس وأن يحفظ من بعدهم مراية دولة الإسلام من كيد الكافرين ومكر الحاقدين إنه ولي ذلك والقادر عليه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أخوكم أبو عمر القريشي البغدادي